ولهذا وقعت لهم بلاءات كثيرة فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلما قوي دين المر كلما قوي بلاء وهذا الحسن البصري رحمه الله تعالى أحد وإمة التابعين وابن النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وكانت أمه مولاة لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تتركه معها وتذهب تقضي حوائجها في السوق وغير وكان الحسن إذا بكى وهو صغير ترضعه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن ذات لبن يومئذ فالله تعالى كرامة لهذا الغلام المبارك أخرج له اللبن فكان يرضع من لبان النبوة ولهذا كان أفصح أهل زمان وكان أشدهم زهدا وكان يعني كما يقال كانوا يقولون إن الله تعالى يدفع السوء عن أهل العراق بالحسن البصري لمقام هذا رجل الصالح فيهم وكان الحسن رضي الله تعالى عنه إذا تكلم أثر كلامه في القلوب حتى قد له قائل يا أبا سعيد إنا نسمع منك الكلام فيؤثر في قلوبنا فنبكي ونحس بكلامك نشعر, نشعر بما يدور في قلبك وتكلم غيرك فلا يؤثر فينا شيئا فقال الحسن ليست النائحة كالثكلة ليست المرأة التي تنوح بالأجرة تؤتى بها لتبكي بالأجرة على الميت كمرأة الميت التي مات زوجها أو كابنته التي مات أبوها فهذه تبكي بحرقة وبحرارة وتبكي من قلبها وترغم على البكاء لا تستطيع أن تمسك نفسها لكن هذه النائحة يؤتى بها بالأجرة فتبكي مجاملة وبعدما تذهب من وجوه الناس تضحك لا يؤثر فيها الأمر شيئا ولا تعبأ بالميت ولا بأهل الميت فقال فكذلك أنا أنا أتكلم بحرقة لأني أشعر بما أقول وأعد له عدته وأعرف ما أتكلم فيه وأخاف الله عز وجل وأخشاه فليهذا يخرج كلامي من قلبي فيصل إلى قلبك وغيري يؤدي ما عليه يتكلم ويعني يعني كما يقال فض مجالس ولهذا لا يصل كلامه إلى قلوب أحد لأن كلامه لم يجاوز لسانه خرج من لسانه فيصل إلى الأذن ثم لا يدخل إلى القلب فكان الحسن رضي الله عنه إماما من أئمة زمان وكان الحسن لا يخاف في الله لوم لائم، كما هو شأن العلماء الربانيين في كل زمان ومكان الله تعالى أحب إليهم ممن سواه ولا يقدمون على الله أحدا حتى إذن الحسن مرة دخل هو وعامر بن شراحيل الشعبي على ابن هبيرة أحد الوزراء المشهورين يومئذ زو السلطة والجاه والأبهة والرياسة وكان الأمراء يومئذ إذا قست قلوبهم دعوا أهل العلم ليرققوها لهم كانوا يدعونهم يقولون تعالوا عظونا فذكرون بالله عز وجل فكان فيهم خير فذهب الحسن والشعبي ودخل على ابن هبيرة يقول يحكي القصة هذه الشعبي رحمة الله على الشعبي هذا إمام أهل الشام يقول فأما أنا فحطبت في حبل إبني هو بيض أخذت يعني أعذوه لكن برفق بطبطب عليه قل له أنت راجل كويس وزي الفل وبتعمل حكاية كتيرة أو يا مولانا في سبيل الله وربنا يكرمك ويزيدك و... عت أثني عليه وأمدحه بما فيه من الخير ولم أشد عليه وأما الحسن فلما تكلم أرهبه قال له كيف بك يا ابن هبيرة إذا أخذك ملكان غلي فالظان غليظان فأوقفات بين يدي الله عز وجل وسألاك عن رعيتك وعن هذه الأمة فإن كان خيرا سلمت وإلا ألقي بك في جهنم وأخذ يعظه ويزجره ويخوفه حتى بك ابن هبيرة وكاد يموت من البكاء فلما انتهت الموعظة تماثل أمر للشعبي بصرة هدية وأمر للحسن بصرتين الشعب كان تطب عليه وبيقول له يا مولانا ومش عايز يزعله مش عايز يقول له اللي فيه مش عايز يخوفه فأعطاه سرة واحدة وأعطى الحسن صرتين مع أنه أبكاه فلما خرجوا إلى المسجد قام الشعبي وقال والذي نفسي بيده ما قال الحسن كلمة أنا أجهلها كل ما قاله الحسن أنا أستطيع أن أقول مثله وأحسن منه وأعرف برضه خليه عيط ولكنني حطبت في هوا. أنا كنت عايز, عايز أرديه مش عايز أزعاله فردتش معايا أي حاجة وأما الحسن فلم يقدم على رضى الله تعالى أحدا أراد ما عند الله فرضي الله عنه وأرضى عنه ابن هبيرة وأنا أردت ما عند ابن هبيرة فسخط الله علي وأسخط علي ابن هبيرة كان الحسن لا يخشى في الله لومة لا يقول الحق وذات مرة وقعت له مع الحجاج واقعة عظيمة والحجاج هذا سفاح بني أمية رجل ظالم طاغية يقتل بالتهمة يعني بس لو شك في حد موته على طول وما كان يعني يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة قتل كثير من الصحابة والتابعين وأخباره في الفجور والفسق والبلاء والطغيان مشهورة نسأل الله السلام فبنى مرة قصرا في واسط واسط هذه بلدة في العراق بناه على غير مثال سابق ودعا الناس ليتفرجوا على القصر فانتهزها الحسن فرصة وقال اليوم أذكر الناس بالله وكان الحجاج يومئذ قد خرج في سفرة له سافر فذهب الحسن والناس مجتمعون حول القصر وأخذ أنظر إليه ثم نادى في الناس فاجتمع الناس عليه وكان إذا قام الحسن اجتمع الناس حوله ليسمعوا كلامه لأنهم يعلمون أنه صادق لا يريد شيئا من حطام الدنيا وكلما كانت داعية صادقا مع الله مخلصا لا يريد إلا ما عند الله فتح الله القلوب لكلامه وأسمع به العقول ليس الأذان فحسب ونفع الله به فلما قام الحسن اجتمع الناس حوله ثم قال لقد رأينا ما بنى أخبث الأخبثين يعني الحجاج بن يوسف الثقفي هو يعلم أن عيون أن الحجاج له جواسيس وعيون يسمعون كلامه ويبلغونه لا ويبلغونه له ولكنه لم يعبأ بهذا لأنه يريد ما عند الله لن يخاف من أحد قال لقد نظرنا ورأينا ما بنا أخبث الأخبثين فإذا ما بناه فرعون اللئيم خير مما بناه هذا والفرعون مباني فرعون وبيوت فرعون وقصوره أحسن من قصور الحسن بكتير هو ما بتفشخر بإيه يعني كان يقصد الدنيا ففي أهل الدنيا من هو خير منه ثم أخذ يقول من يخبر الحجاج أن أهل السماء قد مقتوه وأن أهل الأرض قد غروه الناس بتحكوا عليه الجماعة الحشة التي ح... حوله تلك ت... ترده المهالك تزين له الباطل من يخبره أن أهل الأرض قد غروه بيقولوا كلام مش حقيقي بيمدحوا فيه في الباطل فبتحكوا عليه وأهل السماء قد مقتوا غضب الله عليه ولهذا لم يوفقه للخير يوفقه للباطل وسفك ولل... ولسفح... الدماء وللظلم والجبروت ثم أخذ يقول كلاما غليظا فجاء بعض إخوانه وأخذ بثيابه وقال يا أبا سعيد إنه الحجاج بن يوسف أنا تنسيت ولا إيه كلم بس إهدى بس شوية هدي نفسك ده, ده الحجاج ما يتفهمش مع أحد فنفض الحسن الثيابه وقال لقد أخذ الله المثاق على أهل العلم يبيننه للناس ولا يكتمونه وأخذ يقول ما شاء ورجع الحجاج بن يوسف من سفره وبلغه العيون ما قال الحسن قال له او ما دريت قال ماذا جرى قالوا قام الحسن ابن ابي الحسن البصري وقال فيك كلاما لا يسمع واخذ يقول ويقول ويضجع فقال الحجاد اولم يكن فيكم احد الرشيد كانش فيكم حد بيفهم يقوم الى هذا العبد فيقطع رقبته تسلسلينه يتكلم له شوفوا له عليه العبد ان الحسن ابن الحسن كان ان الموالي كان أبوه مولاً وكانت أمه من الموالي ولكنه أشرف من مائة ألف كالحجاج الذي هو عربي صليبة أشرف من مائة ألف حجاج وهو عبد وأبوه عبد وأمه أمه لكنه رفعه الله بالعلم والتقى مقاما عليا، وما يفيد المرأة أن يكون أصله كريما، لكنه خبيث الطوية سيء في نفسه ليس له عند الله قيمة ولا يبالي الله به باله ما ما ما يغنيه هذا عند الله إن كان ابن حاسب ونسب ثم هو عند الله من حثالة الخلق ماذا ماذا يغني عنهم من الله في ذلك ورب رجل أشغث أغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لا يؤبه له لو أقسم على الله لا أبره ولا أجاب له وهو أشعث الأغبر لا, لا يعرف أحد من الناس تقي خفي وهكذا كان الحسن فقال ذلك الحجاج أيقوم عبد من عبيد أهل البصرة فيتكلم فينا بما يريد ثم لا يقوم له أحد منكم فيقطع رقبته والله لأسقينكم من دم وكان الحجاج بن يوسف كان رجل جد وكان إذا حلف لا يحنث لا يكفر عن يمينه ولا يحنس فيه لازم ينفذ يعني قال والله لا لأسقينكم من إعنى هموته خلاص فعلم الناس أن الحسن مقتول لا محالة حجاج حلف ومش منعته هو بكفر عن يمينه إذا حلف أمضى يمينه ثم قال ايتوني به روح هتومه. وانا هوريكم هوريك والله لا إيه والله من دم حفرقوا كلكوا على هذا الرجل اللي بتكلم عليه أنا مش موجود فجي أبي الحسن رضي الله عنه ورحمه فأدخل على الحجاج وهو ثابت الجأش قوي القلب لا يهتز ولا يرتعد لأن الحسن يخاف من الله ومن خاف من الله خوف الله منه كل شيء بيخاف من ربنا ربنا يضع عليه هيبة فيخافه الناس وإن كان ضعيفا وإن كان ضعيفا في أمر الدنيا ليس ذا جاهن ولا سلطان لكن يسبل الله عليه هيبة ترعب أعداءه فجاء الحسن وبينما هو على باب الحجاج أخذ يتمتم بكلمات ثم دخل على الحجاج والناس منتظرون وقفون سماطين واقفين كده طابورين يعني صفين والحجاج كان قد جاء بالنطع النطع اللي هو الجلد التي يذبح عليها المقتول عشان يخلص عليهم وما يلوثش الأرض يعني وجهز السياف واقف مستني يدخل يقطعه على طول فدخل الحسن شامخ الرأس غير هيوب ولا مرتجف ثابت الجأش رابط الجأش ثابت القلب فلما أدخل على الحجاج ارتعد الحجاج خاف الحجاج منه إيش روح الحجاج في الحسن والحسن معه ملكة الله عز وجل وهو ولي من أولياء الله سبحانه فلما دخل عليه تمتم بكلام فقام له الحجاج وأخذ يدنيه قوله تفضل يا أبا سعيد تفضل فأخذ يقروم يقول له ليسها هنا ليسها هنا ليسها هنا تعال اطلع فوق اطلع فوق حتى أجلسه مكانه على كرسي الإمارة أعد فوق على الكرسي وقعد هو بين الرجلي أعد تحت على الأرض ثم قال يا غلام إيتي بالغالية والطيب حتى العطور يا ولد وأخذ يطيب بيده لحية الحسن ويقول له يا أبا سعيد أنت اليوم سيد المسلمين النهاردة أحسن واحد في العالم ما تقول في كذا إيه رأيك في مسألة الفلانية؟ فيقول الحسن حدثنا فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وسمعت ابن المسيب يقول كذا وهو يرد عليه برباطة جائش وقوة قلب ولا يهتز وهو يعلم لماذا جاء به لكنه لا يهتز فبعدما قضى الحجاج مجلسة أمر له بجائزة ثم قال يا أبا سعيد لا تنسانا تعال لنا كثيرا تعهدنا يعني وادع لنا ثم قام فأوصله إلى الباب ورجع فشق هذا على الناس إيش اللي بيحصل هذا؟ الراجل جايب عشان يموته فإذ به يستقبله أحسن استقبال ويدلسه في مجلسه ويطيب لحياته بيده ويسأله في أمور الشريعة ثم يعطيه جائزة ويقول لهم صالف أبا سعيد جزاك الله خير جزاك الله عنا وعن الإسلام خيرا ليس في الدنيا الآن مثلك فتبع الحسن بعضهم اللي راح جابه ده من البيت قال له بعدين إيش اللي حصل هذا؟ والله لقد دعاك الحجاج لغير ما فعل بك إنه كان قيبك عايز موتك فإذ به يقبل رأسك ويطيب لحيتك ويعطيك أموال ويسألك ويكرمك ويعظمك إيش اللي حصل ماذا قلت رحمك الله فقال الحسن لما دخلت عليه وذكرت يعني بأسه وقوته قلت يا ولي نعمتي يخاطب ربه يعني يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل نقمة الحجاج علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم فغير الله قلب الحجاج ولم لا؟ وقلوب العباد بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء فأرهب الله منه الحجاج ونجل الحسن سالما ودام ذكر اسمه مرفوعا ونصر الله أولياءه وهكذا هكذا أهل العلم دائما وأولياء الله عز وجل مهما أحاقت بهم الفتن لكن الله لا يسلمهم لعدائهم الله لا يسلم أولياؤه أبدا أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أوليائه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته